وَإِذْ قَالَ موسى لِقَوْمِهِ يَا قوم لِمَ تؤذونني وقد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زاغوا عَنْهُمْ الله اللَّهُ والله لا يهدي القوم الفاسقين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 الادُلُّكُم على تجارةٍ تنجيكم من عذابٍ أليم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن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 وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى مريم. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطوائف إِسْرَاءَ إِلَى وَفَرَصَ الْآفَة فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا